بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد فقد استعنت الله سبحانه وتعالى وعز وجل في أن أجيب على أسئلتكم إجابة سطعة أيضا حتى يستفيد من لا يستطيع ان يقرا أو لا يطيق القراءة أو يجدها ثقيلة عليه سؤال يقول هل يوجد فرق بين المصطلحين نزع العلم وقبض العلم مع ذكر حضرتك في سياق تفسير القبض الثالث أنه يرفع في آخر الزمان أقول بعض الحمد لله تبارك وتعالى بداية هذه سنة من سنت الله تبارك وتعالى في كونه لا تتغير ولا تتبدل. سنة رفع العلم وقبض العلماء. وقد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأما نزع العلم فهو محبو بالقوة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يحدث والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يمحو العلم من قلوب أهله من قلوب العلماء قهرا فاستقذ العالم من نومه مثلا وقد نسي ما عنده من علم فهذا لن يحدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سبحانه وتعالى وعز وجل يقبض العلم بقبض أهل العلم بموت أهل العلم فإذا مات عالم لا يخرج بعده عالم آخر أو ما هو في مستوى وهذا حدث ونرى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله فأقبل أهل العلم شيئا فشيئا فيقل العلم تدريجيا حتى ينتهي زمن العلماء ولا يبقى عالم في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله فيتخذ الناس رغوصا جهالا ومدعون للعلم فيفتون الناس بجهلهم فيضلونهم وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى سؤال اخر السائل او السائلة تقول هل يندرج طلب العلم الدنيوي في اي مجال دراسي وذلك بالتعمق فيه عن طريق الماجستير او الدكتوراه تحت مفهوم الحث على طلب العلم في كلام ابن الوردي مع العلم بامكانية مزامنة الاثنين اقصد طلب العلم الديني والدنيوي في نفس الوقت الى حد ما طبعا هذا كلام طيب أو التوفيق بين العلم الديني والعلم الدنيوي المباح هذا كلام طيب ولكنه يحتاج إلى التتم من كلام أهل العلم فلا خير في علم دنيوي يضيع به العلم الشرعي لا خير في علم دنيوي يضيع به العلم الشرعي وقد وضع أهل العلم فضل الله تعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى وعز وجل يعني نوع من أنواع التوفيق بين علوم الدنيا التوفيق بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة بمعنى إنه كل علم لا تقوم بدونه حياة المسلمين وجب على المسلمين تعلم كل علم لا تقوم به أو بدونه لا تقوم بدونه حياة المسلمين وجب على المسلمين تعلمه فيكون من فروض الكفايات فيكون من فروض الكفايات يعني إذا قام به البعض سقط عن الجميع. تعلم الطب يكون فرض عين على الأمة نعم يكون فرض عين على الأمة فرض قفاء على الأمة إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهذا مختصر ما قاله الإمام العالم رحمه الله تعالى في مختصر من هاج القاصدين ومن الكتب الطيبة التي تربي في الإنسان الأخلاق الكريمة قال رحمه الله هذه العلوم لو خلى البلد لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، حرج أهل البلد، أو أحرج أهل البلد، وإذا قم بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين شرط أن يكتمل هذا الامر يعني فرض عين على الأمة الآن أن يفرغوا طلبة للعلم الشرعي وطلبة للعلم الدنيوي حتى تقوم به فرض الكفاية وفرض الاعياد ولا يتعجب من قولنا أن طلب طب والهندسه والحساب وما شابه ذلك من فروض الكفاية فإن أصول الصناعات ايضا من أصول الكفاية الفلاح الخياطة والحياكة الحجامة فإنه لو خال البلد من حجام لاسرع الهلاك إليهم فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد الاستعمال والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالحجامة أو استحبنا الحجامة أو دلنا عليها على أقل الأحوال وأما التأمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلة علم يعد فضلة فضلة علم لأنه قد يستغنى عنه, قد يستغنى عنه ولكن هناك أشياء بقيقة يجب على المسلم أن يتعلمها حتى يفيد الناس بها سواء كان في الطب أو في الهندسه أو ما ذلك في العلوم الدنيوية زي الفلاحه والخياطة والحجامة وما شابه ذلك وقد يكون بعض العلوم مباح زي العلم بالأشعار التي لا سخر فيها وتواريخ الأخبار وتواريخ الأمم وقد يكون هناك علم محرم العلم المحرم زي السحر والتلصمات والتنبسات وقراءة الطالع من النجوم وقراءة الكف مثل هذه الهيافات ليس لها اصلا في ديننا بل هي محرمة لأنها من باب الرجم بالغيب وهذا كذب للفضلاء على الله فإنه لا يعلم الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل أما العلوم الشرعيه فكلها محمودة صاف الأصول أو في الفروع في المقدمات في المتممات ايه يعني ايه الفروع وايه الاصول وايه, وإيه الأصول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة اللي, احنا اللي منها الشرعي والفروع ما فهم من هذه الاصول من معاني من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره حتى فهم أو حتى فهم الفهم من ضفظ المرفوز وغيره يعني مثلا كما فهم من قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه لا يقضي هو جائع دي فروع على المسائل دي فروع على المسائل المقدمات المقدمات اللي هي تعتبر آلات تعتبر مفاتيح للعلم زي علم النحو علم اللغة أصول الفقه أصول التفسير علوم الحديث وما شبه ذلك من هذه العلوم فإنها تسمى بعلوم الألات فإنها, فإنها آلة لعلم كتاب الله ولعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الأمة من بعدهم فإن ذلك كلهم مصول ديننا أما المتممات سيئة علم القراءات ومخارب الحروف نقولنا قبل كده أنه فرض على كل مسلم أن يتعلم كيف يقرأ القرآن فرض عين على كل مسلم ويأثم إلا ما يفعل ذلك أن يتعلم قراءة القرآن وليس فرضا عليه أن يتعلم التجويد بتفاصيل يتعلم كيف يقرأ زي التلقي نوع من أنواع التلقين والتلقي كما يحفظ الأطفال الصغار يجلس على يدي عالم بالقراءة عارف بالقراءة عارف بالتجويد ويحفظه سماعا إلا ما ستح أن يتعلم التجويد فإن تعلم فبها ونعمت فتعلم القراءات ومخرج الحروف والعلم بأسماء الرجال والحديث وعدلاتهم وأحوالهم ورحوال الرواية وأحوال الإسناد في هذه من العلوم الشرعية وكلها محمودة بفضل الله تعالى الأخت بتقول لم أفهم النقد الثاني إلى حد ما تقصد من على الإمام ابن قدامى رحمه الله تعالى في بعض كلامه الذي لم يتضح للناس تقول وذلك لجهلي غفر الله لك وقالت وذلك لجهلي بمفاهيم طوائف أهل العلم أو أهل البدع لكن حضرتك مشكولا ذكرت أنه سيكون لهذا تفصيل فيما بعد إن شاء الله سيكون له تفصيل ونقول لها لعل حضرتك تقصدي هذه العبارة نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى هذا الكلام من كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى المشكلة هنا في رفضة ولا معنى لأن أهل السنة والجماعة سافر عقيدة والمنهج يثبتون الألفاظ على ظاهرها نحن نعلم في اللغة العربية معنى الوجه ومعنى الوجه. الاستواء ومعنى الكلام ولكن عندما ننسب هذه الألفاظ لذات الله سبحانه وتعالى العز وجل الأمر بيختلف فنثبت المعنى ونقول بملء أفواهنا والله اعلم بكيفيته مذبت المعنى مذبت اللفظ الظاهر اللفظ اللغوي ونقول الله اعلم بكيفيته ولا نصرف المعنى عن ظاهره اللغوي الا بالدليل الشرعي الصحيح المتفق عليه عند آل العلم وبالطبع التوصل على هذا الكلام ومقصوده مقصود الإمام أحمد مفهوم بالتتبع لكلامه وعلى عقيدة الصحيحاء السلفية النقيه وسيات التفسير بفضل الله تعالى على ذلك أقول مستعينا بالله نحن هنا بفضل الله تعالى حتى نكون على الحق عوانا فمن كان له سؤال حتى لو كان ظنه بسيطا فلا يخجل فلا يخجل فلا يخجل فلا يأجر صاحب هذا السؤال المطرح، فقد يكون هذا السؤال سابعا في دخلنا الجنة أي والله نعم والله قد يكون هذا السؤال الذي يعتبره بسيطا سابعا في دخلنا الجنة والله ضر من قال يضيع العلم بين الحياة والكبر فرجائي أن تحفظوا أركام مشاركتكم وصفحاتها والترجعوا إليها إن شاء الله تبارك وتعالى كنت أحب أن أجعل هذه الدورة في غالبها بالعامية ولكن إخواننا من العرب ونحن الذين لا لا يعرفون العمية المصرية ولا يجيدونها سيكون هذا صعب عليكم وعليهم وبعدين الموضوع أو الدرس اللي احنا اتكلمنا فيه بوسطة جدا طالما انك صححت نيتك للتعلم فان الله تبارك وتعالى سيفتح عليك بوسطة جدا احنا بنقول يا اخوانا مش هندخل للجنة الا لو عشنا على التوحيد ومتنا على التوحيد وعشان نعيش على التوحيد ونموت على التوحيد ونقابل ربنا صحناه وتعالى على التوحيد لازم يكون لنا منهج نمشي عليه أحسن منهج هو القرآن لأنه مش هيتحرف ولا هيتبدل إلى إن يشاء الله تبارك وتعالى ويرتفع نعم سيرتفع القرآن لأن القرآن كله توحيد وقلنا أن العلماء بيقسموه أربع أقسام على حسب التوحيد برضه قسم الأسماء وقسم الصفات. إزاي نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ سبحانه وتعالى وعز وجل. إزاي نثبتها له سبحانه وتعالى وعز وجل؟ وقسم تاني بنسبت إزاي أو بنعرف إزاي بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأسماء؟ والصفات والقسم الثالث بيتكلم عن الاوامر والنواهي اللي هي حقوق التوحيد والقسم الاخير من اقسام القران ايات بيتكلم عن جزاء اهل التوحيد عند ربنا سبحانه وتعالى وكمان جزاء الموحدين اللي اصرو جزاء غير الموحدين اللي أصروا على الشرك والكفر هذا بالله كمان قلنا احنا لازم نلحق نتعلم قبل العلم ما ينتهي العلم هينتهي اي والله هيموت العلماء هنتهى العلم يرتفع القرآن هنتهى العلم نيجي في يوم نلاقي المصحف صفحات بيضة فنجد من نتعلم نجد من نتعلم يا ريت يا جماعة نتعلم نتعلم نلحص نتعلم ندور على المعلومة نتعلم ازاي نزلنا أنفسنا لله سبحانه تعالى نصلّر كاتين في جوف الليل وندعي يا رب علمني يا رب فهمني يا رب عرفني ازاي عودة صح ابك عياط لله سبحانه وتعالى اطلب منه في شرق منه كل يا رب نور عالٍ نور عالم نور التوحيد علمني ازاي اعلم الناس وحدوك يا رب مليش غيرك فلا تكلني الى نفسي لا لوما تكلني الى الشيطان مني؟ هنبدأ منين يا اخوانا هنبدأ من القرآن الكريم هنبدأ بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وعز وجل اخ حبيب يسأل بيقول ايه علاقه الواجب بالدرس الواجب بيتكلم عن فروض الاعيان وفروض الكفايات بيقول لأخويا السائل اخويا الحبيب لما تعرف ان اهم فروض الاعيان اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارك لها هي التوحيد هيترتب على كده طبعا كانت الواجب أو الواجب بتاع الدرس الاولاني عايزين نعرف ايه الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية احنا اتكلمنا باختصار ولكن انا قلت اللي احنا ندور نبحث نقف على كلام اهل العلم في معنى فرض العين وفرض الكفايه عشان تعرف ان اهم فرض عين عليك هو التوحيد وان الله سبحانه وتعالى لن يقبل منك اي عمل أي عمل اي عمل الا اذا اتيت عليه مخلصا لله تبارك وتعالى هو التوحيد لله سبحانه وتعالى عز وجل فكده هنرتب أولويات العلم الشرعي انت عايز تتعلم علم مشارعية تبدأ ايه تبدأ بالتوحيد صح علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل كده هتقف على الطريق الصحيح اللي انت هتوصل به لربنا سبحانه وتعالى والتوحيد مش ممكن يتحقق الا بالقرآن والسنة هنتعلم احترام نصوص هنتعلم ازاي نعرف منهج اهل السنة والجماعة في العقيدة والمنهج وهو تحكيم النصوص على العقول مش تحقيم العقول على النصوص الله أعلم أخ يسأل ويقول كيف يكون العلم الشرعي من فرائض العين على طلبة العلم الدعاء في الوقت الذي فيه أن الإيمان المفصل الذي يشمل في طياته العلم الشرعي كما سبق الذكر يعتبر فرض عين إذا جاز التعبير أو يسقط على العوام السؤال بشبه اخرى كما في كلام الاخ يقول هل تقصيري انا كمسلم متعلم في طلب العلم الشرعي يعد عائقا او خللا في ايماني في إيماني المفصل وجزاكم الله خير وجزاكم الله بارك الله فيكم نقول بعد حمد الله تبارك وتعالى واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما قصدته اخو الحبيب ان على العوام فرض من العلم والامام هو الحد الأتنى من الدين أما العلماء وطلبة العلم المتصدرين للدعوة فيجب عليهم أن يتعلموا قدرا زائدا من العلم لأنهم سيعلموا الناس ونخد الشيء لا يعطي كيف لا يتعلم تفاصيل دينه ويريد أن يعلم الناس هذا الذي يفعل ذلك إنما يحب التصدر وعنده شهوات الكلام نسأل الله العافية وهذا يتضح فيما في سبطان التكليف في نهاية الدرس لما قلت عرف إيه هو فرض العين وإيه هو فرض الكفاية كان المقصود أن أعرف اللي مش كل العلوم فريضة على كل المسلمين ولكن في علوم فرائد عينية وفي علوم فرائد كفائية إذا قام بها البعض سقط عن الاخرين من ضمنها تفاصيل العلم الشرعي فيقول يا نفر من كل فرقة يتفقه في الدين والينذر قومهم كما قال ربنا تبارك وتعالى في معنى الآية. فيجب على المتعلم نفسه أن يعرف كيف يصلي لمثلا ولا يجب عليه أن يتعلم الأدلة التفصيلية على وجوب الصلاة فإن هذا خاص بمن يتصدرون تعليم الناس وعلى هذا فقص بقية العلوم الشرعية الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أحد الأخوات بتقول الله أنا معكم إن شاء الله ولو أن الموضوع يبدو صعب الله يسهل الجميع اللهم أمين الله أمين اللهم أمين اللهم أمين فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله جمعكم أنا معكم بإذن الله ونضع الله تعالى وفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه ولكن أنا أعيزكم تلقوا إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل وفي كل وقت وفي كل وبعد كل أذان وفي أوقات الدعاء المستجاب قل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحسن إذا شيئت سهلا اللهم يا معلم داود وإبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني أخشى أن يكون مبدأ الاستصعاب للمادة في بدايتها مدخل للشيطان لأن علم العقيدة يا جماعة من أقوى العلوم التي يبغضها الشيطان ولذلك بيصحبها علينا فنستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان فكلنا قد فعل ما هو أصعب من ذلك إحنا قلنا قبل كده خلاصه الدرس قلنا قبل كده كلام يعني فضل الله تبارك وتعالى يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسط الكلام جدا ونسال الله تبارك وتعالى يتقبل منه ومنكم اخت بتسال عن مساله تعليم الناس علاقات عقولهم هذه مساله مهمه جدا احنا قلنا قبل كده جماعة ان في توحيد مجمل ايمان مجمل وايمان مفصل خلاص في ناس مسطاه سأعيد الكلام باسلوب آخر في ناس مسطاه لا يستطيعون ان يفهموا ما نقوله فمن الحكمه اذا اردنا ان نتكلم مع عامه الناس ان نتكلم معهم باسلوب سهل وبسيط اما مع طلبه العلم ومع الملتزمين فيكون الكلام له طبقه أخرى في الفهم ويكون له شكل آخر في الكلام ومسارد الأدلة ومن ذلك زالي أنك تعلم دينك عشان تفهم نفسك وتفهم غيرك إن شاء الله فالكلام ببساطه جدا إحنا يا جماعة لو ادينا كتاب زي مثلا كتاب نيل الأوطار مثلا للإمام الشوكاني وهو كتب بيهتم بالخلافيات بين اهل العلم وبيناقشها ويرجع في الادله ومثل هذه الاشياء لو ودتها الانسان بسيط يدواك بيعرف يقرا ويكتب ممكن الانسان البسيط ده يكون راجل جميع ما هوش فاهم احنا بنقول ايه كمان ممكن يكون الانسان البسيط ده دكتور ولكن سبحان الله ليس له علم شرعي فلما يقرا الخلافات بين اهل العلم في كتاب من الكتب يقول لك ده اللي الشيوخ بيتخانقوا ويتشاجروا مع بعضهم خلاص المعنى أنا انا قصدته في تفاصيل العلم الشرعي ما نقدرش نعلمه للناس مرة واحدة لازم نخودهم واحدة واحدة الراحة خلاص على مهلنا لغاية ما يعرفوا ان شاء الله ازاي يعرفه يصله بعد كده ازاي يعرفه يصله وهكذا حتى تعلمه تفاصيل العلم الشرعي بعد ذلك بفضل الله تعالى وأن لي بعض الأصدقاء لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولكنهم حفظوا القرآن كاملا سماعا وحفظوا كثيرا من العلم الشرعي سماعا من الأشرطة ومن قراءة أولادهم لبعض الكتب وكانوا يسعدون المنابر وكان خبطهم والله جاء فيه منتهى الجمال ومنتهى الإخلاص لنزكيهم على الله طيب من المقصود أيضا أن هناك بعض العلم لا يصلح أن نعلمه للناس إما لأنهم كما قلنا بسيط العقول أو أنهم قد يظنهم ببعض شرائع الدين الشيخ ابن الثامين عليه رحمه الله عند قول أهل العلم أن يكذب الله ورسوله قال الاستفهام هنا استنكاري استفهام للانكار اتريدون اذا إذا حدستم يعني المان؟ معنى الكلام أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله لأنك إذا قلت قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال هذا كذا إذا كانت عقولهم لا تبلغه وهناك ناس بسخطاء جدا جدا سبحان الله وهم لا يكذبون الله ولا يكذبون الرسول لكنهم يكذبونك هم يكذبونك أنت بسبب إيه حديث ناس بتهذى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يبلغونه أو فكنت أنت السبب في تكذيبهم وإن منكم يعني من الناس من يصد عن سبيل الله وعن فهم هؤلاء الناس البسطاء إلى دين الله تبارك وتعالى قال الإبن المثامين فإن قيل هل ندعي الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك قال الشيخ رحمه الله أجيب لا ندعهم ولكن نحدثهم بطريقة تبلغها عقولهم بالراحة رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الكلام ويطمئنوا إليه وأطمئنه إليك ولن ثم أطمئنه إلى الكلام بعد ذلك ولا ندع ما لا تبلغه ولو قلوه ولو ونقول هذا شيء مستنقر ونحن نتكلم به يعني أننا أسيب كل العلم الشرعي عشان هم مش فاهمين لا أوصلهم بطريقة يفهمونها مش ذلك العمل بالسنة التي يعتدها كثير من الناس ويستنكروها فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم به حتى تقبلها النفوس وأطمئنه إليه يستفاد من هذا الأثر حدثنا الناس على قدر عقولهم أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل وأنه يجب على البدعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته أحد الإخوة الأحباد يسأل أين الرد على الانتقاد الأول الانتقاد الأول هو قال المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته أو في بعض الناس وجب إيتيانه لفظا وترك التعرض لمعناه قال الشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله تعالى انتقد على المصنف هذه العباره لأنه من المفروض أن يقول الايمان به لفظا ومعنى أن يقول الإيمان به لفظا ومعنى وأما الإيمان به لفظا هذا قول لاهل البدع هذا قول لأهل البدع قلتُ والله تبارك وتعالى على علم المشكلة هنا في لفظة وترك التعرض لمعناه إن أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة والمنهج يثبتون الألفاظ على ظاهرها فنحن نعلم في اللغة معنى الوجه معنى ومعنى الكلام معنى هذه الألفاظ جميعا معنى الصاق معنى العين معنى اليد وما شبه ذلك من هذه الألفاظ ولكن عندما ننسب هذه الألفاظ لذات الله سبحانه وتعالى وعز وجل نقول انها ذات الله كما سيت التفصيل في ذلك ولكن نقول لا ننسب هذه لا ننسب عندما ننسب هذه الألفاظ لله سبحانه وتعالى وعز وجل فإننا نثبتها معنا. ولفظاً ونقول بأفواهنا كما قلت قبل ذلك ولا نعلم كيفيتها فلا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى ولا نصلح أي معنى عن ظاهره اللغوي إلا بدليل صحيح متفقنا عليه طبعاً بطبع سيأتي الكلام عن معنى هذا الكلام باذن الله تبارك وتعالى وطبعاً المفروض كان يقول ولا معنى أي لا معنى مخالف الكلام على ذلك فضل الله تبارك وتعالى يقول السائل هل الذي أجاب على الانتقاد الثاني الشيخ ابن الرحيمين ام الشيخ الصالح علی الشيخ نعم الشيخ صالح علی الشيخ نبه على الحطأ او نبه على التقصير في الشرح والشيخ ابن الرحيمين هو الذي أجاب بفضل الله تعالى. الانتقاد الثالث يقول السائل ما معنى كسبا عند أهل البدع كده احنا بنسبق الأحداث ولكن نقول بالله التوفيق هذا أمر سيأتي شرحه بإذن الله وتفصيله في حينه عند التعرض لمسألة الإيمان بالقدر وهل الإنسان مجبر مخير أو مسير لمسألة الجبر والاختيار ولكن نقول والله المستعان بشيخ شيء من الإجاز شيخ صالح جزاك الله خيرا اشترح لي الشيخ قصد من كلامه أن يربي من يتعلمون على يدي يا رب المتعلمين عليها تحت يديه وكل مسلم يستفيد يستفيد من علمه ألا يستخدم ألفاظ أهل البدع كلمة كذب يستخدمها أهل البدع في ألفاء كألفاء كألفاظ غير مشروع وامتد من اللغة العربية ولكنها بقى عالم عليهم هم يستخدمونها ويستعملونها في كلامهم فهو عتب على الإمام ابن قدامة أنه استخدم هذه لفظة لفظة الكذب والكذب لفظة معناها القدرة على فعل الشيء صاحب جوار التوحيد وذا عقدته أشعرية وكانت تدرس إلى وقت قريب في الأزهر ولطلاب الأزهر قال والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهاري جل وعلا والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهاري جل وعلا طبعا ده معنى بيقولك كما قال الشارح مش هقول أنا مش فصل كلاما عن نفسي ولكن قال شارح جوهر التوحيد فلا تثبت الفعل إلا لله جل وعلا هو رب الصحبة عال فاعل لكل شيء فلا يؤثر إلا الله ولا يفعل ولا يفعل إلا الله فيقال لهم لمثل هؤلاء لو أن أحدا زنى من الفعل <تصفيق> يستطيعون أن يقوله الله سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم تعال الله أما يقرون ولكن كل هذا كفر وإذا قالوا فعل العبد فعل العبد فالعبد هو الفعل والله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأفعال والله خلقكم وما تعملون ولكن الإنسان هداه الله تبارك وتعالى لطريق الحق لطريق الخير وطريق الشر ليختار واعطاه العقل ليفاضل واعطاه الوحي ليفاضل لأن العقل لا يكفي قلت وهذا يحمل في طياته أن العبد مسير هذا في كلامه وليس مخير وهذه قضيته شرقه وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بإذن الله تبارك وتعالى أعودوا للسؤال المهم أن الكسب عند أهل البدع كالأشعار وغيرهم الذين يتكلمون في معنى الكسب معناه نسبة خلق الأفعال لله وأن العبد نفذ إرادة الله وهذا كلام باطل يبقى كده ربنا بحسب رب رب ده ليه نقول قتب الله تبارك وتعالى ما عملنا لأنه علم في علمه القديم القديم بقدم ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل أننا سنفعل ذلك سبق في علمي أننا سنفعل ذلك في كتبه وعلينا هذه بطعة محدثة ليست حتى من ابتداع أبو الحسن الأشعري نفسه وإنما نقلوها عن المعتزلة نقلها أبو الحسن الأشعري في البداية عن المعتزلة وعندما رجع عن الاعتزال إلى مذهب الكلابية وده مرحلة تانية بعد كده رجع لمذهب السلف بفضل الله تعالى فأخذ الإشاعر كلامه ونسبه إليه على أنه لم يرجع عنه وإن لله وإن لي رجعه نقول قال فقال ومن تبعه في هذه النظرية الله سبحانه وتعالى هذا يقولون الله سبحانه وتعالى فاعل والعبد نافذ والعبد ناف فجاء بنظريه يرى انها وسط بين الجبريه والقدريه يقول لك الجبري يقولوا الانسان مجبر والقدريه يقول لك كله بقدر الله وان شاء الله فعله سيأتي الكلام عن ذلك قال أهل السنة والجماعة ونظرية الكاسب باعتقاد الأشاعر في الحقيقة وسط فعلا بين الجبرية ومذهب أهل السنة وساعة التفصيل بإذن الله إذن معناها معنى الكاسب عند الأشاعر أن ننسب الأفعال كلها لله وأن العبد ليس له فعل وأنه ينفذ أرادة الله سبحانه وتعالى وهذا باطل كما لا يخفى على حضراتكم والله أعلم